إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة وَضُ مَق ذِرَةً إِلَ رَِّكُم وَلَعَلَ and love you. it سريع لاقفا منون مالحون ومنهم دون ذلك وبلوناه بالحسنات والسيئات لعندهم يرض قُلْ فَامْنَعُوا أَنفُسَكُمْ عَنِ الْقَذَفِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَدْعُوا بِالْبَاطِلِ اسْمَ اللَّهِ سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم كِتَابَ أَنَّ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ رَسُولٌ فِيهِ وَدَّعُوا آخِرَهُ خَيْر أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا إنا لا نضيع أجر المصلحين